وما أدراك ما يوم الفصل وإله يوم إذن للمكربين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلُوٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَلِّبِينَ أَلَمْ نَجَعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أحياء وأموات، وجعلنا فيها رواصي شام خاطئ، وأسقى لكم ما فرات، ويلهمئذ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 إنها ترمي بشعر كالقص كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعظون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل